تعبان وكرتي روحي عايش مالها الدنيا بس حصلنا على نرجع في لو. DJ, عوي dulo rin mo. Aghda ng di ti ba na istagbia, ulub kara almao lahamia. Aghla sabha ala kung nindi alwa-11 biligma. Bitiblak alam na ngarab nazar dagan ka filak saarab. Isalab lang na ugurabu, shud خط وقت الحرب ما بتجنن ماجيش معاك اعمل بدي اقرب ورجلك وناكبين حياتك كان بيكون شرين وشنجري مش بنشوف اوعد خطمان بالقوه وقت قلنا معنا جنوف لو ابكحنا تتشل لقيت اللي بنعمل اله بنضرب نار على المال وانشاله قاعدة انه بكافة انت تتغال حضر عزة وانك وقتك انشك وانتشد اضرب قلعة دمنا حياتك انا صداد اردى فيه الاخ انضم البعضي وما اصل اختم تديه لعليه اسم الوحدي بيرعي فيهم بالمكلوم مش واحد عري دعبان وكرتي روحي عايش في الامي ما bi-قطar Bata'ar ayam Kaya'i ma'i si mito'ah Ma'i ma'iit si teman F'i liyel al-al-e Isra'h, mo'ch'a'arif fena'ah Abzal'i ha'l-kora'l-arbiya A'i ni n'gann'i na'l-bashariya A'na akwad ma'at-khaafsh ya dunya Tabar asiya, walid qazi'ya A'aric khabam khayri ktira Insin' al al بدراعك خلق اسمي دوع و باعك روعك تنسى كل اللي باعك اي خين جايز له تبو ادخل بيك كردين فاخره حلقك دايما شغل مخك و ازعت منك شكله تقفه و اللي هيتصدر و عيقاته عن فردك مو و اقلت بات انا مالبو حاجة بحر بالاكتور و اللي خافه اكيد يداشه حلق فكك مني ولقص طلع في بنا علشان مش بمستعد مش متراقصة تسير بتأتي بيت مفون عبلي تلاقي فرتك رتلت على التعبي سكر على في قلب ناس من قلبي يا مني يا عصر الزوم أمورك يزابنا في طريق نو عنيك زي مش هسيبك يا حكيت سطر شف ولا يبقى فرا خريقة وكبرات مسفرة في كل خطوة باب واصحابي مش حابين للحين نتعالى <متع> بايكم تحكيات ده منكم كلشي معانا كل براد لحبو وانت تكنا تشوف عالم ترتشمل اللي بشوفو قلبي معك شل <متع> <متع> مش هيبقى كان حاجه انا من ابره بحبك وبس ولكن نسيت نفسي ونسي عشوائي نفسي بالدخان وطاير قلبي مخصص نص عشان مني أوم سعيت تكنش ومعروف في كل مكان إدي أخت أخويا وراء الحادي الحبس المعوف الأ وحبيب بعيد يا رب يرجع من جديد ما على رضيها عبرت ابن ومش بناخد <تصفيق> ايا ساني يا رب اتمح خبر عاجل يفوت جديد ارجل راجل عمره برجي للأسد القاتل احضر انت قامل ولا حد يزري <تصفيق> يجي علينا افصل على ارض مجلنا صاحب صاحب ويمتعشان الزندل يعني شنجرية انجن بواحدكم في الدنيا ما بيجلش من مخلوط ثانيا على وش موكب احلى طرادهو مثل موك عمرو جنان يعني منتجات خالد على موك